وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ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 وَخَلَقُناَا لَهُمْ مِم مِثلِهِ مَا يَعُكَبُون وَإَِّ شَأْنُ غرقُهُم فَلَا صَرِي خَلَهُم وَلهُم ي قَذُون إِلَّا رَرحمَةَ مِنا وَمَتَعًَا إلَ حين وَإذَا قِيلَ لَ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 هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَميعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ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 وامتاز اليوم أيها المجرمون